نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه نستهديه عندي من الموضوع حقار قصير نستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه اصول وقواعد في تفسير القران الكريم جليله المقدار عظيمه النفع تعين قارئها ومتعين تعين قارئها ومتامله تعين قارئها, ومتعين قارئها. تستعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به ومخبرها أخبرها ومخبرها أجل أجل من وصفها فإنها أجل. ومخبرها ترك فروقه جلهم رزق ذا جل ومخبرها أجل من وصفها فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن ما يغني عن كثير من التفاتير الخالية من هذه البحوث النافعه أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إراده ويستقر إراده إلى ذاعده اشتبع عليها كأن المؤلف رحمه الله عليه أخر هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن يعني ظاهل اعتداء من ساتة رمضان إلى من أول رمضان لبسات الشبوع واضح أن في أيام سرعة القرآن وأيام, وأيام الصور ثم إن ثناءه عليها ليس بغريب لأن ثناءه للعلم على مؤلفاتهم لا يقصدون بذلك الفخر أو التفخر على الخلق وإنما يقصدون شد الناس لقراءتها والاتفاة حولها. حولها وقد ذكرنا قبل ان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو, أل لو أعلم أن احدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لا لا, لا رحلت إليه هذا ما هو نفسه لكن قصد حث الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم وبن مالك اثنى على ألفيته، يقول فيها فريق. غير هادبة بعد كابلة <تصفيق> نعم وتبسط البارد لقوعة المنجزة وتقتر العظام ضائف تخفل هنا المهم من الشيخنا رحمه الله حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد بلا لك أن يفتخر به عن الناس وأنا أعرفه تمام معرفة أنه من أشد الناس تواضعا ولكنه رحمه الله أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به نعم ويفتح لنا من خزائن نجوده وكرمه ما يكون سبب للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل، فعلم والهدى والهدى الكامل، فعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق. عندكم الفعل؟ إيه لا. عندي وأعلم. حطوها نسخة ثانية. عشان تبين خطنا. وأعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق. وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب, في جنب ما هو أفضل, أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح الدين. مش عندكم هون؟ أساس السعادة. داري ها؟ أساس السعادة بالد. لا أحد يتكلم إلا ليقرأ. وقاعدة. أنا مالي ألفين أسماء كل واحد. وقاعدة أساس السعادة في الدارين. لا عندي وقاعدة, وقاعدة, وقاعدة وأساسات الدين. ها؟ وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة عندنا بعد مم. صعد عندي يقول بقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة حطوها نسخها جسان أساسات الدين أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة وبه يتحقق للعبد حياة حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات هل نشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإجاز الذي يحصل به المقصود لأنه إذا فتح للعبد الباب وتمهدت بفهم وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها ب أمثلة عدة في عدة امثلة, أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل ونسأله تعالى ان يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه ويجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه واحسانه القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير كل من سلك طريقا وعمل عملا واتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل, ويصل, ويصل به إلى غايته كما قال تعالى وأت البيوت من أبوابها وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها بل هو أساسها وأصلها تعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لفداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها فينزلونها على الأحوال الواقعة يؤمنون بما احتوى عليه من العقائد والاخبار وينقادون لاوامرها ونواهيها ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة, الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها وكيف الطريق, الطريق إلى الثبات على هذه الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها وكيف التخلص التخلص من هذه الأمور الضارة من الأمور وكيف التخلص من الأمور وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وادابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله نعم ست... الطريق الذي سلكوه فمنسى سلك هذا الطريق فالذي سلكوه فمنسى لك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقوية معرفته واستنارت تصيرته واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ من العلوم العربية جاربا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وأن تبيان كل شيء ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاسط عليها زاجر عن الظارج كله زاجر, زاجر عن المظارج كلها وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق او لاحق وهر له أيضا موقعها وكسرت فوائدها وثمرتها ويلحق بهذه القاعدة القاعدة, القاعدة الثانية الجاية القاعدة ها الجاية ما فيها ويالتح ويالتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية ويلتحق بهذه القاعدة أن الله أنزل, أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وفرقات وأنه يهدي للتي هي أخوة ومتى آمنا بذلك فانه يجب علينا أن نسلك الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة هذا القرآن والاهتداء به ولنعلم أن إذا سلكنا هذه الطريق فإن الله تعالى يبارك لنا فيما قصدنا وفيما أردنا الله تعالى كتاب انزلناه اليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو العباب وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر بما فيه فإنه تحصل له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي يقينه وفي جميع أحواله وإذا أردت أن تأخذ شاهدنا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا من هذه الامه كيف يحصلون على الخير الكثير العظيم الذي نتعجب كيف يكتبون هذا الشيء أو كيف يعملون على هذا الشيء فضلا عن الإعجاد له وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وافكارهم كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم فعليك أن تشد يديك به وأن تعض عليه بالنواجد وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجهه الله عز وجل ليتدبروا آياته وليتذكر فإنك ستنامي السعادة في الدنيا والاخره وهؤلاء سلبنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل عشر آيات فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا ولهذا كان واحد منهم إذا قرأ فقره على إمران جد فيهم حيث رأى عظيما محترما لأنه لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمرها على الإلسان بعد ولا تصل الى القلب أحيانا ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر والتعاض وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نستقر فهذا هو خلاصه هذه القاعده أن القرآن يهدي أهدي التي أقوم وأنه هدى الناس وبنزم أفضل وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر السميس وهو الهدى والبيان والتذكر حتى تحصل على البركة في أعمالنا وأعمارنا نعم القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب وهذه القاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير أصل اتفق عليه المحققون من أهل الأنصول وغيرهم فمتا رأيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها فإن القرآن كما تقدم إنما أنزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث إنما نزل لهداية أول الأمة عندهم نزل ولا أنزل نزل نعم. فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهدایة أول الأمة وآخرها حتى تكون وأن تكون. والله تعالى. حد ما أرسل. إنما نزل لهدایة أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن تكون. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتاب لكتابه. فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها ولهذا قال, قال ابن خالنا فلأي شيء نخرج بعض معاني هذه فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما, ما ما دخول ما هو نظيرها مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها ولهذا قال إذا, إذا ادعى شخص خروج فرد من أفراد العموم من لفظه قلنا لهم اين الدليل وإلا في الأصل أن العام شامل لجميع أفراده قال العلماء وطورة السبب قطعية الدخول وما عداها فدخولها ظني الان يشمل صوره متعددة فصوره السبب التي نزلت الان من أجلها قطعيه الدخول فمثلا قضيه المرأة التي اشتكى الى الله صلى الله عليه وسلم زوجها هذه قطعيه الدخول في قوله والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا وظهار زيد وعمر بعد ذلك قطية الدخول لغنيته غنيته غني. غني. غني. غني. غني. غني. الاحتمال لا, لا يراد بالعموم جميع أفراده نعم لكنها الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي وهو الصحيح وإما بنعم. بالعموم المعنوي وهو القياس لعدم إيش لعدم الثالث فينا ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه وكذلك إذا مر بك خبر خبر, خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة فاجزم جزما لا شك فيه أنه على حقيقته بل هو أعلى أنه حق, على حق جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله قيل وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الامه وكذلك في النهي ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل, أصل, كل, أصل كل, كل الخير والفلاح والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا كما قال تعالى ما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه وينهد طريقته القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على واتفق على واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما يدخل في هذه الاوصاف كل ما تناوله ما تناوله ما من ما, ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد وهكذا كل وصف رتب عليه خير واجر وثواب وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه, ورتب, عليه وعلى ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصه يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور وكذلك مثل قوله وهي أن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه لأن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعف نعم واضح هذا كلام الشيخ عبد الله يعيد ما تقدم لنا من هذه القاعده العظيمة أقول إن الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه فإذا قلت إن المؤمن له اجر عظيم فكلما قوي الإيمان قوي الأجر وكلما ضعف ضعف الأجر والعل في ذلك أن الحكم المعلق على وصف يدل على إيش؟ على اللية ذلك الوصف والحكم يدور ما التي وجودا وعدما وقوة وضعف ما شيء تغلق ما هي تغلق ما تختلف ولهذا لو سرق من الحذ ما قطع ولو سرق عده مرات قطع ييجي الرصاصة ما يروح اليمنى ما أثر ثم يروح الرصاصة ثم يروح اليمنى شيء في أن على وصف. هو يعني هذا سعر سواء كان قليل أوكي. أو كثير لكن القليل ما ما فيه واذا كرر قطع عضونا اخر نعم. وكذلك مثل قوله تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا هذا الجنس لان الشيخ رحمه الله ذكر الوصف والجنس اثنى الجنس هذا اثنى الجنس, إسم الجنس. اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا عام لجنس الإنسان فكل إنسان هذا وصه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته وماله إلى خسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأمثال ذلك كثير وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن بل هي المقصد الأول للقرآن فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد فالله هو الذي له جميع معاني الربوبيه التي يستحق أن, يؤل أن يؤلها لأجلها وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له والفضل كله والإحسان كله وأنه لا, وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا بشر ولا ملك بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته فلا ينبغي أن يكون أحد منهم نداء ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من, من ملائكته من من ملائكه وانبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا واحياء و وهم يشكرونه على ذلك باخلاص العباده كلها له له وحده في في فيؤلهونه ولا فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا فالإلهية, فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وهو الملك الكامل والتصرف النافذ وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه تحت, أح تحت احكام ملكه القدرية والشرعية والجزائيه وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا سستماء المدن اللي... المالف اللي... رحمه الله هنا أحكام قدرية وشرعية وجزائية ونحن نقول دائما أن الأحكام كونية. شرعية وكونية القدرية لأن الجزائية داخلة في القدرية لأنها مما يقدره الله مما قدره على هذا العمل لكن هذه من باب البط إذا قلنا إنها كونية وشرعية وجزائية. نعم. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليلات وال... والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والحلال. كيف الله يعلم يعلم المستحيلات؟ مثالين. يا. سر. إن الله يعلم المستحيلات. نبي آية من القرآن. لا سبيله. نعم. لا. والله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لحثدت. هذا مستحيل. والله يعلم أنه وحثدت. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لحثدت. هذا تعلق بشيء مستحيل المستحيل أن نكون في مألها الله <تصفيق> نعم. والأمور السابقة نعم هذا هذا كيف أخبر الله بأنه لو كان في, هذه في هذا الكون آله إلا الله لفتها فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده مستحيل لأخضع شيء مستحيل لا يمكن نعم. والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا اكمي الحكيم الذي له الحكمه التامه الشامله لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا مشروع. صح. حكمة صح عن حكم وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه عزة القوة وعزه الامتناء وعزه القهر والغلبة وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمه التي و... الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوقه من... ولم يخل مخلوق مخلوق من إحسانه وبر... وبره بره عين تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه رب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وأنه قدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أي يكون له ند من خلقه وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله فالأصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى وتقتضيه من المعالي العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد وإلا فلن يبلغ علم, علم أحد من الخلق بذلك ولا يحصي أحد ثناء عليه فل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يشمل جميع أنواع البر والخير وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخلو من أنواع المخو المخوفات والمعاصي والمحرمات من أنواع المخوفات، المخوفات، أن يكون المخوفات، ماذا عندي المخوفات؟ يعني بعض المعاصي والمحرمات. لكن نصح بل... أنه نوع... ما المخافات؟ مم. مثل القول وتق النار التي يعدها الكافرين هذا أمر بتقوى ما يخاف. والاسم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية كما أن كما أن العدوان اسم جامع. يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات والتعدي لحدود الله والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا وعكسه المنكر والسوء والفاحشة وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها إذ علمهم أيق إذ علمهم أي يقولوا في التشهد في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد لله على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض ما عندنا له كل عبد صالح؟ فهلك الحديث. لكم إذا إذا قلتم ذلك سلمتم على كل ما. عبد؟ سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض في القرآن كثير جدا وأمثلتها من... <تصفيق> أمثلتها ده؟ ده وأمثلتها, وأمثلتها كثير جدا من هذا ده. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا ده. وأمثلتها في القرآن كثير... كثيرة جدا عندكم عندكم كثير كثير ها كثير ما بعد بقى. كثير جدا من هذا تكون عبارة وأمثلتها في القرآن كثير جدا من هذا هذا كثيرة أي يمكن عندكم تكون ومثلها ما عندنا ومثلها ومثلها في القرآن لا عندنا بعد كل عد صالح في أهل السماء والأرض في القرآن كثير جدا من هذا وفي القرآن في القران اي وامثله في القرآن كثيره, كثيرة جدا الرابعه ها كيف ها قررنا بان ان المحل بأب. سواء دخل على وصف او دخل على اسم ثم عدم وعدة السقر عحمه الله في أسماء الله سبحانه وتعالى وأن فيها للاستغراق فمثلا السميع لاستغراق كل ما يمكن من سم ولهذا ما من مسموع إلا أسمع الله عز وجل البصير لاستغراق كل ما يمكن من بصره البر لاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان وهكذا هنا ها؟ يؤثم ويوقع في المعروف يؤثم ما؟ وش المحيان وواو وهمشح وثاء لا مان يكا أربعة الطائدة الرابعة <تصفيق> إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم تقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي, والخفي والجري فلا ينبغي أن يجعل العبد فلا يجعل اي ينبغي، أي، وأن، وأن،, وأن فلا يجعلوا العبد، فلا يجعلوا العبد لله نداً ومشاركاً في شيء من ومشاركاً في شيء من ذلك، ونطيرها قوله فلا تجعلوا لله اندادا ساقط عليه، هاه، أنداداً، أنداداً، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون، وقوله في وصف يوم القيامة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم, يعم كل نفس وأنها لا تملك في هذا اليوم شيئا, شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة لا إيصال شيء لا إيصال شيء من المناثع ولا دفع شيء من المضار وكقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بخير فلا راد لفضله فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعته ليس في ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الودود ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره وقوله ما يفتح الله للناس الرحمة فلا موسك لها وما يمسك, وما يمسك فلا مرسل وما, وما يمسك فلا مرس له من بعده وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب كل كل خير في العبد والوصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المنفرد بذلك فإن الله هو بذلك وحده وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وإذا دخلت من صارت نصاً في العموم كهذه الآية، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وك وقوله في غير آية، وما, لك وما لكم من إله غيره؟ ما لكم, ما لكم من إله غيره؟ وقوله في غير آية، ما لكم من إله غيره؟ ولها أمثلة كثيرة جدا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال رحمة الله تعالى. القاعدة الخامسة المقرر أن المضاف يفيد العموم كما يفيد المفرد المضاف المفرد المضاف المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد إذا قل المفرد أن المضاف يفيل في أن المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما, فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم من انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليها، يشمل كل يشمل كل انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات، فكذلك قوله تعالى وما فيها يوم فيها يوم في فائدة ثانية أن الأم تشمل كل من انتسبت إليها، والبنت تشمل كل من انتسبت إليك، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. كذلك خالة الإنسان خالة له, له، ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، وأمّ الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. مفهوم هذا حتى لو كان رفاعه رفاعه ابو دعينا لك ولأولادك وبناتك وبنات ابنائك وبنات اولادك الى وكذلك خالتك نعم فكذلك قوله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله فانها تشمل النعم الدينيه والدنيويه و فذكر الكرم تعالى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وما بنعمه وما بكم من نعمه لا معنى لحال هذا قوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث فانها تشمل النعم الدينيه والدنيويه وقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فانها تعم الصلوات كلها كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع من الله فضلا واحسانا وانك, وأنك قد اتيت ما اتيت وأنك قد أتيت ما أتيت منه واوقعته واخلصته لله وحده لا شريك له وقوله واتخذوا من مقام مش ما نعم وقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبرا وأطرح من هذا قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء اولئك الذين هدى الله فبهداهم وقدره فأمره الله ان يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والاخلاق الزاكيه والاعمال الصالحه والهدى المستقيم وهذه الايه احد الادله على الاصل المعروف ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وشرع وشرع وشرع الانبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه وكذلك قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا يعم جميع هذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا وتركا اعتقادا وانقيادا واضافه واضافه الى نفسه في هذه الايه لكونه هو الذي نصبه لعباده كما اضافه الى الذين انعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم الثالكين له صط... الثالكون الثالكين ها عندكم هم الثالكون الثالكين يصلح خبر يصلح ليش وتكونهم ايش ضميق ما <سلام> <سلام> <سلام> عندي بالرأس على, على انها المركز وخبر السادسون نعم فصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو قطع نعم فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين كانوا دائمين عليه من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة العبادات الاعتقادية والعملية كما أن وصف الله لرسوله صلى الله أنا عليه أنا وسلم. أن وصف الله. كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى إلى الله كقوله سبحان الذي أثرى بعبده وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا. نزلنا. نزلنا. نعم. لا ما. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث, حيث نال اشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية وقوله أليس الله بكاثن عبده فكلما كان العبد اقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه بحسب بحسب بحسب، وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلام البصر م? بالبصر، وقوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع يشمل جميع أوامره القدرية الكونية وهذا في القرآن شيء كثير او هذا واضح. المفرد المضاف يفيد ها؟ العموم والجمع المضاف أيضا ها؟ يفيد العموم أما الجمع فهو أفاد العموم بصيغته وإضافته والمفرد أفاد, أفاد العموم بالإضافة فقط لأن نظرنا لو نظرنا إلي, إلى كونه مفردا ما دل على العموم لكن بالإضافة يدل ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق فلقت جميع من الثالث ما لم يريد واحدة معجلة ولو قال داري وقف وله ثلاثة دور. ها؟ صار جميع الدور وقف لأنه مفرد مضافعين ولو قال غلامي حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوري. هنا القاعدة الثالثة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة هذا البحث من أهم البخور لأنه يجب أن يكون إنسان موحدا